بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والأرض وما وَإِنَّ السَّاوَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لا وَجَعْمٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَفِي جَنَّاحٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقل أنا المبين <تكلم> كما. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُمْمَنْ وَأَنْبَأْهُمْ إن فَإِنْ كَانَ مُسْتَهْزِئِينَ يجعلون يَجْعَلُونَ الله اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَعَلُونَ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم